إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عندرتوا لله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون